Bəsmə Allah rəhmən rəhəm Səad Al-Qur'an də dədhikr bələləzini kəfərələk fəyizətini vəşikāq Kəm əhləkna min qablıhəm min qərn fənaadəm vələtə hiyin mənaç وعجيب ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الالهه الههم واحدا ان هذا لا شيء عجاب وان طلق الملؤ منهم انمشوا اصبروا على الهتكم ان هذا لا شيء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 أصحاب الأيكة أولئك الأحزاب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 انه اواب ان سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والاشراق والطيور محشوره كل له اواب وشددنا ملكه واتيناه الحكمه وفصل الخitab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 قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط ان هذا اخي له 90 و 90 نعجه ولي نعجه واحده ولي نعجة واحدة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 ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا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 الله لَ ذااب شد ل عذااب شَد بمَس يوم الحساب وَما خَلَقَ السم أَ الأربَ وَما بَهُ مَا باقلَذ ظَن الذيينَ كَفرَوا فول للَّذينَ كَفرَ مِن الن أَم جعل الذينَ آمن وَعملِلُ الصال لحاتِك المفسدينين في الأرضأَ جعل المتَّقينك الفجار كتاب أأَزَلناهُ إليك مبار كل يدبر آيات لدبر آياته وَيتدكرؤ الألب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فت الناس إليه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 İzlədiyiniz üçün اخرين مقرونين في الاصفاد هذا عطاؤنا فمن امن بغير حساب وان له عندنا لذلفا وحسن مآب واذكر عبدنا ايوب اذ نادى الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا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 وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار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 تُقر في تاب هذا ما تُعدون اليومِ الحساب إن هذا لِزقُناَ مالَهُ مِن فد هذا وَإَّ لطغين ل شوم جهنم ما يسلونها فبئس المآب هذا فليذوقوه حميم وغساق ازواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم لا مرحبا بهم انهم صالون نار قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار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 لَف بِعزتك لا اغوي انهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق اقول لاملا ان جهنم منك ومن من تبعك منهم اجمعين